نعم قال رحمه الله العلم مكتسب ما يقع النظر واستدلال لما ذكر رحمه الله أن, الفقه أن العلم عام والفقه جزء منه وأن أصول الفقه يحتاج إلى علم وهذا العلم ينقسم إلى قسمين علم ضروري وسبق وهنا يذكر العلم المكتسب قال ما يقع العلم مكتسب يعني الذي يحتاج إلى تأمل وتفكر حتى يظهر الجواب لذلك قال ما يقع النظر وسيأتي تعريف النظر واستدلال فقال النظر هو الفكر يعني والتأمل في حال المنظور فيه مثل لو قيل لك من أين تصنع السيارة تفكر تصنع من الحديد وتصنع من إطارات وهكذا هذا علم مكتسب قال والاستدلال والمراد بالاستدلال أي طلب الدليل يعني ألف والسين والتاء الطلب ما هو الدليل قال والمرشد إلى المطلوب مثل ما الذي أرشدك إلى أن عدد ركعات وطفر أربع هو الدليل فالدليل هو المرشد للمطلوب وهو داء الصلاة ما الذي أرشدك للوضوء هو الدليل وهكذا ثم بعد ذلك ذكر نوعا ثالث من أنواع العلوم فقالوا والظن وهو تجويز أمرين يعني تجويز وقوع الأمرين لكن أحدهما أظهر من الآخر يعني أرجح من الآخر مثل حصل عندك تردد في الوضوء لكن رجحت لك متوضع لوجود علامات على ذلك مثل وجود ماء على أطراف الثوب وهكذا من أثر الوضوء والقسم الرابع من العلوم الشك قال هو تجويز أمرين يعني تجويز وقوع أمرين لمزية لأحده مع الآخر مثل لا تعلم هل توضعت أو ما توضعت متردد هذا شك ومثل لو صليت العصر ولا تعلم هل صليت أربعا أم خمسا فحصل عندك شك وهكذا في الأمور العامة مثل لو رأيت صاحبا لك من بعيد شككت هل هو زيد صاحبك أم لا وهكذا وذكر رحمه الله هذا هذه أنواع العلوم للحاجه إليها في اصول الفقه وهو وصولك إلى استنباط هذا الدليل هل هو كان ضروريا أو مكتسبا أو ترجح عندك بالظن أو تردد فيه خاصة في نوازل المسائل في الأمور الاجتهادية لذلك بعضها العلم يقول أنا متوقف لوجود الشك عنده هل الحق بهذا الأصل أم يلحق بهذا الأصل نعم والله وعلا وصلى الله وسلم الحمد.